أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُوا الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ وَمَا لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج نَصْرَتَهُ وَذِكْرَانِ كُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبًّا حَصِيدًا وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ ذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثامود وعادو وفرعون وإخوان نوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كلهم كذب رسل فحق وعيد أفعلينا بالخلق الأول بلهم في لبس من خلق جديد.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 كُلُّ نَفْسٍ مَّعَها سَائِقٌ وَشَهِيدٌ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَها سَائِقٌ وَشَهِيدٌ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 واعْتَدَى مُرِيبٌ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْعَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ قال لا تختصمو لدي وَقَدْ قَدَّمْتُ إلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ مَا يُبَدَّنُ الْقَوْلُ لَدَيْهِ مَا يُبَدَّنُ الْقَوْلُ لَدَيْهِ مَا يُبَدَّنُ الْقَوْلُ لَدَيْهِ لدي وَمَا أَنَّى بِظَلَامٍ لِلْعَبِيدِ ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هن امتلأت وتقول هل من مزيد يوم نقول لجهنم هن امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشى الرحمة بالغيب وجاب بقلب منيب أدخلوها بسلام أدخلوها بسلام من ذلك يوم لهم ما يشاؤون فيها، لهم ما يشاؤون فيها، ولدينا مزيد، وكم أهلنا قبلهم من قرنهم أشد منهم.